يد دي اسمها الراحة راحة اليد كلمة عن الجود يعني طبعا لأن الإنسان إن إذا أراد أن يعطي أحدا أنا ما يعطيه براحة يده. ما بحطش الدرهم وما نميف وش يعني مثلا بظهر يده يعني نعم. فأند العالمين بطون راحي يعني أنتم أكرموا الناس في نعم. العطاء والعطية الله. أنا لما قرأت هذا البيت قد هذا لا يستحقه إلا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وهل كان قليلا بما بيقصد يعني أنه هو بيتكلم عبد الملك بن مروان بهذا البيت للشخص عبد الملك بن مروان ولا كان كان في تصور عند عبد الملك بن مروان أنه برضو زي ما قلت لحاك أنه من مدح فليمدح من مستهازا ممكن البيت ده ما ينفعشها للنبي عليه الصلاة والسلام لا لا لا لا هو أراد بالعكس هو أراد أن يقول إنك بلغت الغاية في مدحي فمن كان مادحا فليمدحني على قدر مكانتي ده أمير المؤمنين فخلاص لما تمدح حمير المؤمنين لا تسويه بالناس نعم no. واخدلك إزاي النابغة ما أقول لك فكأنك شمس والملوك كواكب نعم no. فطبعا يعني برضو يعني علاه جدا no. فأراد أن يقول من أراد أن يمدحني فليمدحني بمثل مكانتي نعم no. لا أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم لكن no. أنا بيني وبين نفسي قلت أول ما قرأت هذا البيت وأعجبني وأحسست بأريحية في قلبي من جهدي قلت أنه لا يستحق هذا إلا النبي الله صلى الله وسلم. عليه وسلم ولذلك لما انت كلمتين عن البرنامج كده جاء اسم البرنامج عفوا وخطر على بالي بيت جرير ابن عطية داو والحقيقة أنا يعني لا أخفي إعجابي أنا بهذا العنوان ده يقودنا يا فضلت الشيخ إلى مسألة الأسوة إذا كنا نتكلم عن أند العالمين والمعنى اللي حاجة بتقوله إن إحنا شايفين إنه فعلاً لا يستحق هذا الوصف إلا سيد الخلق السلام. صلى الله عليه وسلم. بنتصور دايماً إن الإنسان اللي يعني بتكمل فيه هذه الأوصاف ويستحق هذه المزال العالية والمتح العالي لابد أن يكون في محطه أسوى يعني الناس بتتأسى به بتنظر له بهذا الشكل يعني حاجة شايف إنه هل مسألة التأس بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعفت في هذه المرحلة في حياتنا لدرجة أن إحنا ما بنلتفتش إلى هذه المعاني هو طبعا يعني لا شك أن هذا المعنى ضعف كثيرا في نفوس كثير من المسلمين لأن الله عز وجل اشترط شرطين لمن أراد أن يتأسأ فتسهل الأسوة عليه فقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعم no. ونأي اللي بيخلي الإنسان لا يتأسى لأنه أعماله كثيرا ما تكون للدنيا يعني مثلا مثلا لو أخذنا أي شيء ظاهري وأنا بقول ظاهري ليه مش لأنه أهم من الجوهر لا الظاهر مع الجوهر يتناغمان نعم no. في, في, في بناء الالتزام يعني نعم no. لكن أنا أقول الظاهر لأنه هو الذي يظهر لنا بخلاف الباطن أنا لا أستطيع أن أقيمه يعني فمثلاً أنا لو أخذ اللحية مثلاً كظاهر لسمت المسلم, المسلم لماذا لا يعفي أغلب الناس رحاهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا أقول أنه يعني التحى أو أعفى لحيته لأنها كانت من سنة للعرب ولا الكلام ده لا لأنها حظ عليها في عدة حديث حديث ابن عمر وابي هويرة وغيرهما من الصحابة يعني لو أنه الذي يريد أن تأسى لو أنه تأسى لله واليوم الآخر سهل عليه هذا لكنه دائما ينظر إلى مصلحته في الدنيا من وراء التأسي فيقول أنا لو عفيت لحيتي ممكن أفصل من عمل لا. ممكن لا أترقى في بعض المعيدين في الجامعات مثلاً كان يقول لي لما أقول له لماذا لا تعفي لحيتك يقول لي لأن أنا لو عفيت لحيتي هاخد الماجستير بدل ما أخده في سنتين أخده في أربعة ستة مثلاً أخده في ستة نعم طيب أنت طب متى تعفي لحيتك ما أنت لما تخد الدكتوراه مش هتترقى لي، مسلا أستاذ مساعد وانت سيب لحيتك ولو بيت أستاذ مش هتبقى القسم لو انت عافيت لحيتك ولو بيت رئيس القسم مش رئيس الجامعة يعني معناك مش ربيه الفرح لو عافيت لحيتك وبعدين لو بيت رئيس الجامعة مش وزير التعليم العالي لو عافيت لحيتك يبقى يبه، كُلِّي متى؟ إذن؟ لما أنا أجأ أنظر إلى الآلة قد كان لكم في رسول الله السواة حسنة وصف الأسوة هنا ليل إن فيه أسوة بالشر نعم بخلاف مثلا قوله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالله هي أحسن نعم الحكمة من ذكر الوصف ووصف الموعظة ووصف الجذال لأن الحكمة حسنها ذاتي فإن خلت من الحسن لم تكن حكمة ولذلك يقبح أن نصف الحكمة نعم يعني يريد أن تكون إسمها حكمة فقط لا. لا. إنما الموعظة ممكن تكون موعظة جافة لا. فلذلك أمره أن تكون حسنة لا. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين بالقول والفعل تمام؟ فيبقى أنا إذن الموعظة ممكن أنا وأنا أقف على المنبر ودي بتحصل لي وتحصل لك وتحصل لأي واحد بيرقى المنبر بننسى نفسنا أحيانا ونوبخ الناس بما نحن واقعين فيه يعني ما تخبرك نعم. زي الليسان بياخد سخونة المنبر وهو بيتكلم يتكلم مثالي جدا جدا وقد لا يكون هو على نفس المستوى الذي يتكلم به العلوة على النس حتى في درجات المنبر نفسه مثلا يعني نعم. يعني بتبقى رجلية على أعلى من دماغ أي واحد من اللي زي ما كان بعض الشيوق يعني لما كنت يعني اشتكيت له مرة في مطلع حياتي خالص وأنا باختب يعني قلت أنه في بعض الناس كل ما أخطه بجمعه يقول لي أنت بكتش في الفورمة أو أنت قال لي يا ابني كفاية أن رجلك أعلى مرغباً سيحت فيه <تصفيق> كان يقول لي الكلام ده في بداية حياتي يعني وانا في, في تانية سنة وثالثة سنة لما كنت بطلع المنبر يعني نعم. فانا عايز أقول يعني الموعظة ممكن تبقى جافة وعنيفة وغليظة فأمر المرء بأن تكون حسنة والجدال لأنه بيبقى فيه حظ نفسه وانا عايز أغلب نعم. فأكد عليه أكثر بالتي هي التفضيل. أحسن فلما الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم. يبقى في أسوة سيئة طب الأسوة الحسنة لا تأتي إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداز. لمن كان يرجو الله إذن الذي يتأسى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن تخف أن يخف الفعل عنه يبقى يرجو الله نعم ويرجى اليوم الآخر لإن اللي هي دي درجات يرجو الله قد بعض الناس لا لا, لا يستطيع الناس يصل هذا المعنى هي مع برضو يمكن فضلت الشيخ ساعات الناس بتوقف عن الكلمة دي كثير يعني ما معنى كلمة يرجو الله هل هي الإخلاص ولا رجاء ثواب الله في الآخر يعني هو هو يرجو نعم. الله يرجو رحمته وثوابه وجزاءه تمام المسألة دي لأنها نظرية كثير من الناس ما عرفش يستحضرها وكذلك اليوم الآخر بس اليوم الآخر يمكن أن أستحضره لكثرة ما جاء فيه من وصفه وتفصيلاته والجنة والنار وقبل ذلك الوقوب بين يد الله عز وجل والحساب والكلام ده فيمكن أن عندي درجات بأترقى فيها وذكر الله كثيرا فالذي يحقق هذين يسهل عليه أن يتأسى إذا أراد أن يرجو الله عز وجل فلا ينظر إلى الناس إذا أراد اليوم الآخر وأعلم أنه لا ينفعه أحد والمسائلة بين يد الله فردية ولن ينفعه إنه فعل هذا لأدي فلان أو علان يمتسر عليه الأسوة فكل من صعبت عليه الأسوة في أي مجال من مجالات الحياة اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها فعلا وأمر به أو فعل فعلا ولم يأمر به ما هي دي برضو درجات إذا صعب عليه ذلك فلينظر وليفتش في نفسه سيجد غالبا أنه لا يرجو الله بهذا الفعل ولا يرجو يوم الأخير حتى وإن الدعا لسانه ده حتى وإن الدعا بلسانه وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل ثمانية عشر نبياً وآباءهم وأبناءهم وذرياتهم ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده استدل العلماء بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا إذ جمع الله له كمالات الأنبياء فجعلها فيه مم. لأن كل نبي من 18 نبي دول ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم نعم. وأزواجهم وكل واحد من هؤلاء كان له فضيلة نعم. في نفسه تميز بها عن الآخر نعم. فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفضيلة من كل نبي فاجتمع له, له الخير كله والفضل كله نعم. فتم له الكمال نعم. بهذه الآية يمكن ده برضو في معنى في سورة الـ, الـ, الـ, الـ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل, من الرسل. نفس القصة برضو بهذه الصور. أيه. طيب فضلت الشيخ يمكن كتير من الناس بتقول كيف أحقق هذه الأسوة يعني الكلام الناظر يسمي لحق سهل إنما المحكات العملية بتبقى زي الفلاتر في ناس بتقع فيها كتير إزاي الإنسان يتحول ليضع نصب عينيه أن يحقق مسألة الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل القلبي أو بالشرطين القلبيين دول يعني طبعا المسألة يعني أولا تحتاج أسرع طريق إلى هذا الرفقة الرفقة طبعا طبعا النبي عليه والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالق على دين خليله أي على ميله وهواه فلا يمكن أن تجد رجلا تقيا يصاحب رجلا فاسقا نعم ما يتفوش مع بعض نعم. الصفات بتختلف الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف نعم. والعرب تقول الصاحب ساحب. نعم. ساحب فإذا أراد المرء أن يأتسي أول شيء عليه لابد أن يختار الرفقة الصالحة لذا أسرع وسيلة للإتساء رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراغ من أصل لئتساء معناه المداوات والإصلاح ولذلك يسمى الطبيب الآسي نعم الـ مش الـ مش, الـ مش القاسي مش القاسي, ماشي نعم القاسي نعم يعني القاسي بال القاسي آآه الذي يأس الجراح أي يداويها فالصاحب ساحب كما كانت العرب تقول فأنا الآن كل إنسان على حسب مذهبه في رجل يرجو الله اليوم الآخر وفي رجل يرجو الدنيا اللي يرجو الدنيا ذا احنا مش هنتكلم فيه انا عايز اتكلم على الذي يرجو الله اليوم الآخر لابد ان ينتقي صحبته مش لازم انا المجتمع الواسع يبا هو مجتمعي انا لي مجتمع بسيط يعني انا اذكر كلام سفيان الثوري رحمه الله كان يقول الغربة قوة فأنا كنت بستغرب من الكلمة دي أول ما قرأتها الغربته قوة قوة طبعا ده على خلاف ما كل الناس بتعتبر أن الغرب ضعف ونيار طبعاً, طبعاً. طبعا أنا كنت مستغرب من الكلمة حتى يعني قلبت فيها وجوها النظر في أول طلبي للعلم قرأت هذا الكلام لسفيان وبعدين لم أفهمه إلا بعد سنوات طويلة عندما قرع هذا القول قلبي مرة أخرى في أوائل السبعينيات في في منتصف السبعينيات أول ما بدأ الواحد يلتزم وكده ويعفي لحيته لما كنت يعني من المحافظة عندي في محافظة دي محافظة كفر الشيخ يعني ما كانش فيه ملتحين إلا حول سبعة كنت أعرفهم بأسمائهم وبلادهم وأعيانهم وأعرف كل شيء عنهم وكان بيننا تواصل قلبي وأنا أذكر شيئا غريبا جدا كان عندي دراجة عادية طبعاً دي كانت أقصى أمنياتي إن أنا نعم عندي دراجة عادياً وكان أحد يعني أعز أصحابي في الالتزام يعني بينه وبينه حوالي ثلاثة كيلو أو أربعة كيلو متر مسافة مسافة فكنت لما اشتري الكتب وكنت كنت فقيراً جداً أنا ذاك يعني فلما كنت اشتري الكتب كنت أكتهد إن أنا أجيب له نفس الكتاب اللي أنا بشتري لنفسي يعني كان ممكن أستدين، كان ممكن أخذ الإست والكلام ده، أحط الكتب على العجلة من وراء واربطها بالدوارة، ثم أنطلق إليه. كنت أصل إليه في ربع ساعة. بعد ما اشتريت سيارة وكنت بروح له، كنت بروح له في بالسيارة في ربع ساعة. فأنا لفت نظري، أنا إزاي أنا بالدرج العادية؟ أروح في ربع ساعة والسيارة بمشي على وصول البلسة ستين سبعين على حسب الطريق الطرابة والكلام ده وأصل في ربع ساعة فالمعنى ده لما قرح قلبي أعدت أفكر طب إيه اللي خلي المسافة الزمنية متساوية فعلمت أنه كان يحملني إليه ونركب الدراجة كانت المحبة تحملني إليه فكانت تعطيك القوة فكانت أنا تعطين أنا. القوة نعم الحقيقة إن أنا أستطيع في هذه المسافة في, في أغلب هذه المسافة، فلما ركبت السيارة برضو إيه يعني كان في محبه كل حاجة بس ما بس لما كنتش أنا اللي بتحرك، نعم يعني المحبة كانت تحركني أنا، إنما اللي بيحرك السيارة المотор اللي بيحرك السيارة، فناهز أقول آآ آآ كنا قلة، فا فا فكان في نوع من التماثل والمحبة الصادقة. نعم أنا كنت مع أخي الأكبر رحمه الله في ميدان رمسيس وعادين شفت واحد ملتحي في موقف أحمد حلمي فأمت رايح على طول عليه وسلمت عليه وأخذته الحضن والكلام ده وأخبرك وده <تصفيق> <إيه؟ تصفيق> أعرفه أول مرة شوفه في حياتي، أنت منين قال لن أنا أسواه خدت اسمه وعنوانه ورقم تليفونه والكلام فأخيه بقول لي أنت صاحبك صح ده كان في في الدراسة يعني في الكلية وأقول لي أنا أول مرة شوفه قال لي والله يا أخي أنتوا هتفرقعونا كده يعني يعني إيه إزاي بتقبله وتحضنه وبتاعه وفرحان به والكلام ده وأنت أول مرة تعرفه لما دخل في الصف من ليس منه أنت قلبك بقى بقى حذر ليه؟ لما بيدخل في الصف عادة من ليس منه ممكن يبقى أحد مزوق عليك فعرفت أن الكثرة فيها ضعف وأن الغربة فيها قوة <تصفيق> وذلك سفين الثوري كان يقول إذا كان لك أخو سني أنت بالمشرق ولك أخو سني بالمغرب فأرسل إليه السلام فإن أهل السنة غرباء وذلك الغرباء الأولون من الصحابة كانوا أقوياء ليه كانوا أقوياء لأنهم كانوا غرباء فكان كل واحد يشعر أن قوته بالالتحام بالآخر فالغربة قوة في الحقيقة نهاردة مع كثرة الزخم اللي حصل واشتباه الأزياء واشتباه الأشكال والكلام دوت أنت ما عادش بتدي قلبك لكل واحد دي ليه؟ لاحتمال يكون كده أو كده أو كده واختلك إزاي؟ بالذات بعد ما الأشياء التي كانت للمخابرات أصبحت في دي الأشخاص يمكن يمكن فضلتك بنتكلم في فكرة برضو أنه في, في, في الوقت ده في زمن الغربة المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بيتأسى عن صدق أوه. إنما أحيانا في زمن الكثرة والمنفعة والدنيا والمصالح قد ي... إنسان يحاول يتأسى بالظاهر عشان يقدر يجد مصلحة في هذا الجمع الكثير يعني ربما هذا ربما وإنت شايف يعني مثلاً من بعض الحوادث اللي حصلت قريباً واحد بلطجي وبعدين التزم وراح أتى الواحد ومراته أنت نعم القوف المشهورة نعم. نعم وده ملتحي وكل حاجة يعني نعم. سخن وحن بالك لك لكن لم تتغير طباعه نعم فأنا عايزة أقول يعني إذا رجعنا لأصل معنا كلمة الإئتساء هي المداوات والإصلاح نعم طيب فأنا ف... لا أستطيع أن... أن... أن أصاحب رجلا لا يأتيني منه خير نعم يعني صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك وإن نسيته وذكرك وده يمكن اللي جايب في الم... في قول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون يدعون ربهم بالغذية طيب إنك فضلت الشيخ زي ما حباك بتكلمني برضو لقد كان لكم في رسول الله أسوات حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الأخير عايزين برضو نتوقف عند الأسوأ السيئة ما هو رسول الله خير الدعاء صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هل بتتصور حضرتك إنه ممكن أحيانا حد بهذا المنظور يكون كما قال النبي دعاء على أبواب جهنم يعني هو حمل لفظ الدعاء بين قوسين إنما هو داعية سوء يقود الناس إلى ما لا يرضى ربنا تبارك وتعالى طبعا بلا شك السدي بترجع إلى الصفات الجميلية التي يخلق المرء بها في واحد عنده شر لوحده كده أو رجل وصولي عايز يصل منافق ودي أتصور أنه كلما تنازل عن شيء من دينه إرضاء لسيده أنه ممكن يرتقي يعني أنا لأتصور مثلا مفتي في بعض البلاد العربية لما أراد أن يحلل للناس الربا وأنا سمعت هذه القصة من شيخنا الألباني رحمة الله عليه يقول لو أنت قلت له أسلفك المئة جنيه بمئة هيبقى ربا فكيف يمكن أن يخلص الناس من الربا يوم يقول وإنت بتاخد منه المئة جنيه وهو يطلب منه بيطلب منك مئة قل لله علي أن أعطيه عن كل مئة جنيه عشرة جنيهات يقول لك لم يعد ربا لأنه تحول إلى نذر حينئذن والنذر واجب الأداء أسوة سيئة في التحاول بالضبط كده بالضبط كده يعني هذا المسكين ما مصلحته أن يدخل النار عشان فلان يعني محمد بن عجلان شيخ مالك كان لا يفتي في الطلقة الثالثة ليه؟ يقول أنا يعني يخشى على نفسه أنه لو أفتى في الطلقة الثالثة يعني الرجل يقول إنما يستمتع الرجل مع امرأته وأحملها أنا فكان في طلقة الثالثة نعم. وكان يقول إذا ترك الرجل لا أدري أصيبت مقاتله من ترك الرجل؟ كلمة لا أدري أصيبت مقاتله لأنه على... لأن مش ممكن إنسان يعلم كل شيء لابد أن يقول لا أدري ومالك ورث عنه هذا كان مالك رحمه الله ورفعت لي ست وثلاثون مسألة أجاب فيها ببضعة عشر مسألة وترك الباقي قال لا أدري نعم. فقال له رجل يا أبا عبد الله مثلك لا يدري قال نعم وكل من خلفك إِنَّنِي لا أَدْرِي الله أكبر يعني يعني يخلع حظ نفسه طبعا بالضبط كده لا, لا يعيبه نفسها. أنه يقول أنا لا أدري فأنا عايزة أقول أن في ناس يبيعون دينهم بدنيا غيرهم أنه ينظر حتى أحيانا تكون قراءته قراءة سيئة قراءة خاطئة نعم. يعني يتصور ما سيقول هو ال سيدي يريد كذا يقرأ قراءة خاطئة فقد يضر سيده بكثرة تنازلاته وكثرة تجاوزاته وتساهله اللي احنا نتكلم فيه عند العالمين صلى الله عليه وسلم عليه وأقول دائما إن إحنا بناخد منه الأسوة الحسنة في في الصحيح في الصحيح من حديث أسعد بن زرارة إن من حديث سعد بن, بن هشام أنه هو أراد أن يبيع ماله وعقاره وكل ما يملك من الدنيا ويشتري به سلاحا وكراعا الكراع والخيل يعني ويذهب ليقاتل الروم حتى يموت فسأل نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك وبالمرة طلق امرأته كمان علشان إيه يبقى تخلص من الدنيا يبقى لا عنده مال ولا عنده امرأة فيذهب ليموت وهو يقاتل الروم فلما أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ل... نهوه عن ذلك وقالوا له إن ستة رهط إن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يفعلوا مثلما تريد أنت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أفما لكم في أسوة صلى الله عليه وسلم وخذلك فقال فسألهم عن وتر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إذا فقالوا لو اذهب لابن عباس فذهب لابن عباس فقال له ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر النبي صلى الله عليه وسلم إنها إنها عائشة نعم أساس النبي صلى الله عليه وسلم ميت آخر الليل وكان في يكون في أبياتي أزواجه يعني نعم أزواجه أعلم الناس بوتره فجاء إلى عائشة رضي الله عنها وسألها قال لها يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له ألست تقرأ القرآن قال بلى قالت إن خلقه القرآن نعم. ثم سألها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من المسألة دي أن رهطا ستة أو سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يفعلوا مثل هذا وبعضهم أراد أن يختصي نعم حتى لا يكون له مأرب في النساء نعم. زي الثلاثة اللي تقالوا العبادة زي الثلاثة اللي تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يقول أفما لكم فيا أسوة عليه الصلاة, عليه, الصلاة عليه الصلاة والسلام فردهم إلى القصد عليكم هديا قاصدا م. ليه لأن الإنسان ينفسق عزمه كثيرا يعني ساعات أنت لما تشوف تقرأ قصة من القصص الأبطال والصحابة والكلام ده تسقل بيست نعم واخد بالك على الاستعداد انك انت تعمل زيه لا. لكن اول ما تقع على المحك تجد ان القلب قد انفسخت عزيمته واخد بالك ازاي فالنبي صلى الله عليه وسلم لانه يعلم انفساخ عزم القلب فقال عليكم هديا قاصدا حتى في التوجه الى الله يعني لما دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين قال حبل من هذا؟ قالوا هذا حبل زينب طب ماذا تفعل به قال إذا تعبت قدمها عن أن تحملها من كثرة رمت نفسها على الحبل نعم. أو تعلقت بالحبل فقال حلوه إن الله لا يمل حتى تملوا وكلفوا من هذا العمل من ما حتى في هذا نهاهم صلى الله عليه وسلم حتى هم يعني مش مش إنسان مثلا بيقوم لحد ما يتعب جدا جدا يقول له بارك الله فيك استمر لا نعم. القلب عزمه ينفسغ فحتى يطول نفسه ويستمر في الطريق إلى نهاية الشوط يوم يقول له إيه ساعة وساعة زي ما قال له قال له ساعة وساعة ليه لأن الله عز وجل لما خلق الإنسان ركب فيه هذا وذاك نعم. لابد أن يستجم بشيء من الباطل المباح حتى يواصل السير الجاد إلى الله تبارك وتعالى جزاكم الله خير من الشيخ وعلى وعد بلقاء يتجدد وأند العالمين دمتم في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته